الشاعر اللي في م ص و ي ن الدمعه اللي قد ما ل أ ج ن ا ب طاحت ترى السبب قلبي تذكر عشيره راحت وهي في خاطر يوم راحت يابو ا حسابي قفاي تزايد م على ا خير الدمعه اللي ي قد ما لجنه بطاحات كل السبب قلبي تذكر عشيره راحت وهي في خاطري يوم ر ا ح ا ت يلا ع س ا ب ق ف ي ا ت ا ز ي ن خيره الدمعه اللي قد ما لا جنب طاحات كل السباب قلبي تذكر ع ش ي ر ة استراحت ولنا مثل بحاله دميره يوم الوداع العين الى العين باحات ومادم وتباينت كل سر دمعه ا ل ي قد م ل ا ج ن ب طاحت كل السباب قلبي تذكر ع ش ي ر ا ه قلت ا ل ظ ر و ف كدب الوصل شاحت قلت البروق اللي بعينك لاحات قالت دموعي تثبت اني ك س ي ر ة ق ف ت ي ما ابغاش و ف ه ا يومي صاحات قالت ب ش ا ق ة よし <lo>